بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان, فوزان المجالس في تفسير المفصل شبح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس المئة وفيه تفسير سورة الغاشية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ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 علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه سوره الغاشيه التي ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا بها مع سورة سبح التي قبلها في صلاة الجمعة والعيدين قوله تعالى هل, هل أتاك أي قد أتاك لأن هل بمعنى قد في هذا الموضع فهو استفهام للتقرير والتحقيق وليس استفهاماً للاستخبار هل أتاك حديث أي خبر خبر الغاشية وما يكون فيها من الأهوال والغاشية هي القيامة سميت غاشية لأنها تغشى الناس في هولها و التغشية هي التغطيه يعني تغطي على الناس بهولها وأحداثها ثم ذكر أحوال الناس عند الغاشية وأنهم يمقسمون الى قسمين أشقياء وسعداء فقال سبحانه وجوه يومئذ خاشعه يكون هناك وجوه في هذا اليوم من الناس خاشعه يعني ذليله منكسره عامله ناصبة عامله لكنها على غير هدى وقيلنا عامله يعني في العذاب انها تعذب عمل شاقا في العذاب او أنها تعمل اعمالا لا تنفعها إذا عاينت العذاب لا ينفع الإنسان التوبة ولا العمل ولا لأنه فات الأوان وإلا كل يتوب في ذاك اليوم كل لكن فات الأوان ناصبه يعني تاعبة تتعب بالتعذيب أو بالعمل الذي لا يفيدها والعمل إذا كان لا يفيد فهو عذاب العمل الذي لا يفيد هذا عذاب على صاحبه من النصب وهو التعب لا يمسهم فيها نصب يعني تعب يعني في أهل الجنة لا يمسهم فيها نصر فلاف أهل النار فإنهم والعياذ بالله دائما في نصب وتعب وعذاب تصلى نارا حامية تصلى من الصلي وهو الشول الحميم والعياذ بالله تصلى أي تصلاها نار حامية يكفي أنها نار فإذا وصفت بأنها حامية فهذا أشد في الوعيد أشد في الوعيد والعياذ بالله تصلا نارا حامية تسقى من عين آنية ذكر شرابهم وطعامهم ذكر شرابهم وذكر طعامهم أما شرابهم فإنها تسقى من عين آنية يعني حامية تسقى ماء حارا شديد حرارة وأن يستغيث جغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه ليس الشراب ساءت مرتفقة شرابهم الحميم شرابهم الحميم والعياذ بالله، شراب من حميم عذاب أليم والصديد يسقى من ماء صديد والصديد هو ماء يخرج من الجروح فالصديد هناك يوم القيامة في النار هو ما يخرج من أجسام المعذبين يكون شرابا لاهل النار والعيابة ويسقى من ماء صديد تسقى من عين آنيف أي حارة شديدة الحرارة لأنه ليس لهم شراب إلا هذا فينجبرون على أن يشربوا لما يصيبهم من حرارة الضمأ ينجبرون على أن يشربوا من هذا الحميد هذا شرابهم طعامهم ليس لهم طعام إلا من ضريع والضريع نوع من الشجر لا ينفع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن الاجسام ليس فيه نفع يسمن الاجسام ولا يغني من جوع لا يدفع الضرر فهو لا يجلب النفع ولا يدفع الضرر وهو الجوع يأكلونه ولا كانهم ياكلونه ليس لهم طعام إلا من ضريع شجر يسمى بالضريع وصفه بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع لكن يكلونه للحاجة ما عندهم غيره ولا يفيدهم شيئا لا يسمن ولا يغني من جوع هذا طعامهم وهذا شرابهم وهذا عذابهم ثم ذكر السعداء فقال وجوه يومئذ ناعمة وجوه المتقين المؤمنين تكون ناعمة من النعيم ليست كالحة وليست وجوها شاحبة وإنما هي وجوه ناعمه تعرف في وجوههم نظرة النعيم فهي ناعمة يعني منعمه منعمة وأيضا بشرتها ناعمة لما تجده من النعيم والسرور يظهر على وجوههم وجوههم يومئذ ناعمة لسعيها راضية لعملها الذي قدمته في الدنيا راضية عنه إذا وجدت جزاءه رضي الله عنهم عنه ورضوا عنه فدل هذا على أنه العمل هو مناط الجزاء يوم كان خيرا فجزاه خير وان كان شرا فجزاه شر ولا تجزون الا بما كنتم تعملون لا احد يتمنى على الله الأمان من غير عمل او يعتمد على شرفه او على نسبه او على ماله او سلطانه هذا كله لا ينفعه يوم القيامه لا ينفع مال ولا بنوه الا من اتى الله بقلب سليم لسعيها الذي سعته في الدنيا في الاعمال الصالحه ترضى يوم القيامه اذا وجدت جزاءه عند الله ويضاعفه الله جل وعلا اضعافا كثيره من فضله واحسانه في جنه عاليه يكفي انها جنه والجنه هي البستان الملتف بالاشجار والظل والانهار والثمار هذه الجنه حاليه مرتفعه فهم في عليين والكفار في سجين والعياذ بالله في دركات جهنم وهؤلاء في درجات الجنة في المنازل العالية المرتفعة وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى سقف الجنة وعرش الرحمن ولا أرفع من هذا المكان في جنة عالية لا تسمع فيها لاغ لا تسمع في الجنة كلمة لاغية لا فائدة فيها أو كلمة فيها سب وشتم وسباب وغيب ونميمة لا ما في الجنة شيء من هذا إنما فيها كلام الطيب والسلام بعضهم على بعض يسلم بعضهم على بعض لا يتشاتمون ولا يتسابون ولا إخوان خلاف ما يكون في الدنيا من اللغو والكلام البذي وغير ذلك أو الكلام الذي لا فائدة فيه لا تسمع فيها لاغية اي كلمة لاغية واللاغي هو الباطل والذي لا فائدة فيه فكلام أهل الجنة كلام طيب يستانس بعضهم ببعض ويسلم بعضهم على بعض ويتجاذبون الكلام الطيب الذي يشرح الصدور ويؤنس النفوس فليس في الجنة ليس فيها لغو ولا تاثيما لا يسمعون فيها لغو ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما هذا الذي يسمعونه لا تسمع فيها لاغية فيها عين أي أعين عين يعني أعين ليست عينا واحدة هذا اسم جنس أي فيها أعين كثيره لا يعلمها إلا الله ومتنوعة الطعوم والروايات متنوعة عين جارية تجري من غير حديد ومن غير تجري في الجنة يشربون منها واستعملون مياهها طيبة هي عين جارية ايضا لا تنقطع فهي جارية لا تنضب هي جارية الى العبد فيها عين جاي هذا شرابهم وماءهم وسقي الشارهم فيها عين جاي ثم ذكر مجالسهم فيها سرور مرفوعة جمع سرير السرير هو الذي يجلس عليه فيها سرر مرفوعه مرتفعه في جنة ليست واطئه لاجل ان يتنعمون فيها ويرتفعون عليها ويانسون بها وأكواب جمع كوب وهي أواني الشراب جمع كوب وهي أواني الشراب كواب موضوعة موضوعة لهم ميسرة لهم من أواني الجنة كواب موضوعة ونمارق جمع نمرقه وهي الوسائد الوسائد الوسائد تسمى نمالق ونمالق مصفوفة تأخون عليها وزرابي هي خرش الزرابي هي الخرش زرابي مبثوثة في الجنة ما فيها شح ولا قلة هي مبذوثة لهم وجرابي مبذوث هذا جزاء السعداء في يوم القيامة والسبب في هذا سعيهم الصالح في الدنيا لسعيها راضيا ثم ذكره وفصله بهذه الآيات في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغ فيها عين جاري فيها سرور مرفوع وأكواب موضوع ونمارك مصفوفة وجرابي ومثوثة ثم إنه سبحانه نبه على آياته الكونية أو على شيء من آياته الكونية الدالة على قدرته والتي هي بين أيدي العرب ولف آيات الله كثيرة في الكون لكن نبه على أشياء بين أيدي العرب المخاطبين أشياء يعرفونها افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بإبل من آيات الله خلقتها وتركيبها وقوتها صبرها ما فيها من المنافع الركوب والحلم والاوبار والشعور وما فيها من اللحوم التي يأكلون منها أيضا هي على ضحامتها وقوتها مذللة مذللة لها تصرفوا فيها الطفل الصغير تصرف في الجمل الكبير مذلل لهم وذللنا اولم يروا أنها خلقنا لهم مما عملت ايدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون للإبل الانعام يشمل الإبل والبقر والغنم هذه الانعام وهنا ذكر الإبل لانها اقوى الانعام هي اقوى الانعام فيها عبره ايضا أنها تناخ عند الحاجة إلى ركوبها او الحمل عليها تناخ ولا تمتنع بثلاف غيرها من الحيوانات كالحمير والبغار هذه لا تناخ إنما يحمل عليها وهي واقفة أما البعير فإنه يبرك بطلب صاحبه ويحمل عليه وهو بارك ثم يقوم بالحمل يقوم بالحمل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الحيوان أيضا ما فيها من الجمال فالإبل فيها جمال لكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل واثقالكم إلى بلد لم تكون باليه إلا بشق الأنفس ففيها جمال وفيها سرور للنفوس تنظر إليها عندما تنظر إلى الابل وهي ترعى أو تسير فإنك تنبسط معها وينشرح صدرك برؤيتها منظر جميل فلا ينظرون الى الجبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت السماء سموات السبع كيف رفعت فوق الارض بلا عمد رفعت فوق الارض بلا عمد سقف سقف بلا عمد وارتفاع السماء بعيد جدا ارتفاع السماوات المبنية بعيد جدا عن الأرض ما هذا من العجائب عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وإلى الجبال الجبال التي خلقها الله في الأرض سلاسل الجبال و كيف نصبت على الأرض الله جعل الجبال مثبتة للأرض عن الميدان لا تضطرب الارض ولا تميد بسبب الجبال الراسيات فهي أوتاد كما قال الله جل وعلا أوتاد للأرض ورواسي عمقاد ثابتة لا تتحرك هذا من آيات الله الجبال من أعظم مخلوقات الله وأيضا فيها منافع فيها منافع من المعادن وغير ذا فيها منافع للناس لا لا تحصد هذه الجبال فهي من آيات الله العظيم وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت الأرض كيف سطحت يعني بسطت ومدت للناس ووسعت والأرض مددناها والقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فالأرض فراش للناس والأرض حرص للناس يحرثونها بأصناف المزروعات والأشجار والفواكه وفيها معاد متعددة لمصالح الناس معاد سائلة ومعاد جامدة لمصالح الناس فيها نبات تنبت النبات والمراعي الأرض فيها عبر وفي الأرض آيات للموقنين هل هذه الأمور وجدت بدون خالق وبدون مدبر كما يقول الطبائعيون والكفرة والملاحد، هذه لها موجد ولا خالق وهو الله سبحانه وتعالى فيتدل على علمة الله الذي خلقها فهي آيات كونية فيها عبر ومواعب فيها منافع وإلى الأرض كيف سطحت الله ذكر السماء وذكر الأرض وفي آية أخرى ذكر الكواكب فهذه مخلوقات الله عز وجل أرض وسماء كواكب شمس وقمر اهل الجهاله اليوم اهل اهل اهل والطبيعه ما عندهم ما مبنية مبنيه ما يقرون بهذا يقولون المجموعه الشمسيه الشمس هي هي المركز والأفلاك تدور عليها والنجوم تدور عليها هذا مخالف للقرآن الشمس كوكب من الكواكب تدور في فلك والكواكب تدور في أفلاكها على الأرض تدور على الأرض الأرض هي المركز الله ذكر الأرض وذكر السماء وذكر الكواكب كل شيء له خاصية هذا في القرآن الكريم هذا كلام الخالق الذي خلقها سبحانه وتعالى أيهما مصدق؟ الجهله الملاحدة او نصدق كلام رب العالمين الذي خلقها سبحانه وتعالى وإلى الأرض كيف سطحت قد يورد بعض الناس إشكالا على هذا وهو يقول إن الأرض ثبت أنها كروية ثبت أنها كرويه وان الافلاك تدور عليها الشمس والقمر والنجوم تدور على الارض هذا شيء مشاهد معروف مشاهد ومعروف وفي الايه والى الارض كيف سطحت نقول هذا لا يتنافى لا يتنافى انها كرويه وانها مسطوحه ولا يحس الإنسان بكرويتها لكبرها وضخامتها ما تحس بهذا لأنها واسعة وضخمة بخلاف الكره الصغيرة فإنها فإنها ما يمكن تكون مصطوحة الكرة الصغيرة ما يمكن تصير لكن الأرض كونها كبيرة وممدوده وواسعه لا يشعر بأنها كروية وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى هذا من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته يقولون الأرض كوكب مثل الكواكب تدور على الشمس وهذا غلط كذب الأرض هي المركز والشمس هي التي تدور على الأرض الشمس والنجوم والكواكب هي التي تدور على الأرض هذا شيء مشاهد ما يرده الله إما جاهل وإما مغالط شيء واضح الأرض ليست كوكبا الأرض أرض والسماء سماء والكواكب كواكب ثم قال سبحانه وتعالى تذكر امر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر هؤلاء الكفره أن يذكرهم ويعظهم وينصح لهم ويبين لهم ما يصلحهم وما ينفعهم ويبين لهم ما هم قادمون عليه من الجزاء والحساب هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى مهمته التبليغ إن عليك إلا البلاغ واما الهدايه هدايه القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى القلوب ملك لله لا يسيطر عليها الا الله هو الذي يهديها وهو الذي يضلها وهو الذي يبصرها وهو الذي يعميها بسبب كسب اصحابها القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وأما البلاء والبيان فهذا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم لمسيطر هذا لله السيطر عليهم لله وأما التذكير والبيان والبلاء فهذا من وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ترك أمته على البيضاء ليلها كنهاريا ما قصر في شيء عليه الصلاة والسلام تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا بمعنى لكن فهو منقطع كما يقولون استهناء منقطع ليس له ليس اتصال بما قبله وليس استهناء مما سبق وإنما هو استئناف كلام الا إلا من تولى وكفر أي لكن من تولى من تولى عن قبول النصيحة وقبول قبول البلاغ وكفر بالله سبحانه وتعالى فيعذبه الله العذاب الأكبر الذي هو عذاب النار لأن العذاب في القبر هذا العذاب الأدنى وأما العذاب الأكبر فهو في الآخر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يعني في القبر او في الدنيا دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب الاخره هو العياذ فيعذبه الله العذاب الأكبر بسبب أنه تولى وكفر لم يستمع للرسول صلى الله عليه وسلم وكفر بالله عز وجل فهو الذي سبب على نفسه الشقاء سبب على نفسه الشقاء والعياذ بالله لما كسبت يداه سيعذبه الله العذاب الاكبر ثم قال سبحانه وتعالى ان الينا ايابهم يعني رجوعهم الينا يوم القيامه ثم ان علينا حسابهم ان عليك الا البلاغ واما الحساب فهو عند الله ان عليك الا البلاغ وعلينا الحساب حساب هو عند الله وهو الذي يحاسب عباده المطيعين والعاصين هذا عند الله جل وعلا علينا الحساب علينا حسابهم حاسبهم يوم القيامه فيجزي المحسنين بإحسانهم ويجزي المسيئين بإساءتهم وهذا عدل منه سبحانه ولا يظلم ربك أحد لا يعذب أحداً بغير عمله أو ذنبه لا يعذب أحداً بغير ذنبه ولا ينعم أحداً بغير عمله عمل غيره لا لا ينعم أحداً بعمله لكنه يزيد أهل الخير من فضله ولا يزيد على أهل الشقاء شيئاً لم يعملوه فهو يعامل الكفره بالعدل لا يعذبهم بشيء لم يعملوه ويعامل اهل الايمان بالفضل بمعنى انه يعطيهم اشياء مضاعفه من الجزاء والنعيم فضلا منه سبحانه وتعالى فهذه سوره عظيمه تشتمل على مواعظ وعلى تذكير وعلى بيان المآل والبصير يوم القيامة فيجب على المسلم أن يتدبرها ويتدبر غيرها من القرآن كله هكذا كله كلام الله سبحانه وتعالى وكله عبر كله أحكام كله أخبار صادقة كله حكم لمن تدبره وكله هداية ان هذا القرآن يهدي للتيه أقوى كله هداية بشير ونذير بشير للمؤمنين بالخير ونذير للكافرين بالشر هذا القرآن الكريم كلام رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم أحمي ولا أحد يستطيع غير فيه شيئا أو يحدث فيه شيئا لا أحد يستطيع هذا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ما أحد يستطيع غير في القرآن شيئا وإلا لو استطاع الكفار واليهود والنصارى أن يغيروا مع أن القرآن يسبهم ويمقتهم ومع هذا ما يستطيعون يغيرون الفاظ القرآن هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى أنه حفظ كتابه وايضا ما أحد يعترض على القرآن ويقول ما هو بالمعنى كذا وما ما حصل كذا أو لا يحصل كذا مثل ما يقولون العلوم الحديثة العلوم الحديثة لا تكذب القرآن أبد لا تكذب القرآن وإنما القرآن هو الذي يحكم عليها أنها صحيحة او غير صحيحة كذلك العقول السليمه لا تعارض القران توافق القران العقول السليمه اما العقول المنحرفه هذه لا عبره بها هذه منحرفه الفطره فطره الناس توافق القران ما لم تتغير الفطره فهي توافق القران وتتقبل القران وتتلذذ القران اذا بقيت الفطره سليمه فهذا القران عجائب لا تفنى عجائبه وهو من اجل واكبر نعم الله على البشريه وهو حجه الله على عباده لا احد يقول أنا ما دريت أنا ما بلغني شيئا ما القران هذا القران موجود محفوظ كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكن لمن أقبل عليه وتجبر وتعلم وعمل به نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين يقول <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد في العذاب الأليم من الآيات وما ورد في صفته هل هو خاص بمن كفر بالله؟ او اشرك معه غيره ان يدخل في ذلك عصاه المؤمنين وهل هناك فرق بين عذاب الكافر وبين عذاب العاصي المؤمن نعم عذاب الله جل وعلا هو هو ولكنه يخلد فيه الكافر ولا يخلد فيه المؤمن إذا دخل لا يخلد فيه لما يعذب بقدر ذنوبه ويخرج من النار أما الكابر فإنه يخلد في العذاب والعياذ بالله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت في السنة قراءة سورة السجدة في ركعتين وذلك فجر يوم الجمعة هذا خلاف السنة قسمها في ركعتين خلاف السنة وهذا يفعله الكسالة السنة أن تقرا في الركعة الأولى سورة السجدة كاملة تقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الانسان كاملة أما الكسالة فإما أنهم لا يقرؤونها وإما أنهم يقسمونها وهذا ناقص هذا عمل ناقص خلاف السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نجمع بين شرب المؤمنين من عيون الجنه وبين ما ورد عن نهر الكوثر الذي من شرب منه شربه لا يضمأ بعدها ابدا نعم يشربون شراب تلذذ ويشربون ضمأ يشربون او للذه تلذذون به يتفكهون به ولا يشربون او من ضمأ نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ما يسمى اليوم بمزايا الإبل وأنها تباع بمبالغ طائلة هل يدخل هذا في التفكر والنظر أما النظر في الإبل وتأملها شيء طيب للاعتبار ما هو للمباهات وإنما هو للاعتبار وأما أخذ المسابقات عليها فهذا لا يجوز هذا من القمر لا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها هل يقال بأن هناك عمد لكننا لا نراها من قال هذا؟ ما نقول شيء ما عليه دليل ما نقول شيء ما عليه دليل ما نقول هناك عمل ما نقول هناك عمل انما ندع نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لقوله سبحانه وتعالى عامله ناصبة هل ورد تفسير لان المقصود بهم اصحاب البدع والفرق الضاله نعم قيل هذا قيل هذا والله اعلمني يراد بها الذين يعملون اعمالا غير مشروعه ويتعبون انفسهم فيها ولا اجر فيها بل فيها عذاب قيل هذا في معنى ب... وليس ببعيد انه يدخل في... في معنى الايه نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هذا صحيح ان سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يرى أن الأرض بيضاوية وليست كرويه استدل بآيتي والأرض, والأرض بعد ذلك دحاء بيضاوية نعم ايش معنى بيضاوية أنا ما سمعت الشيء ولا قرأت لشيء شيء في إنما هو رد على الذين يقولون إن الأرض تسير وأن الشمس ثابته رد عليه وردوده موجوده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول إن الأرض ثابتة وان الشمس تدور حولها ما دليله على ذلك يا أخي القرآن سبحان الله ما دليله على ذلك القرآن يدل على أن الشمس تسير على الأرض قال إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب قوله تعالى والشمس تجري تجري لمستقر لها هجر تقول وش دليل من القران وش دليل اللي يقول ان الارض تمشي وان الشمس ثابته ما وش دليله على هذا نعم يقول نعم فضيلة الشيخ عنده سؤال يكتبه ما في كلام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تاجيل السنه الراكبة في لصلاه العشاء الى ما قبل النوم ما دام انه في الوقت لا ما دام في الوقت صليها بعدها في الوقت لما ولكن كون المبادر فيها لئلا ينساها او يتكاسل عنها احسن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندما يقوم واعظ بعد الصلاة فهل الأفضل أن أستمع إليه أم أن أشرع بالذكر الوارد بعد الصلاة مباشرة بالإمكان أنك تستمع إليه تأتي بالذكر ولا ترفع صوتك تجمع بينهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا نسيت الذكر الوارد والمشروع بعد الصلاة ومضى على ذلك أكثر من نصف ساعة ثم تذكرت فهل آتي به نعم ما دام الوقت باقي ما دام الوقت باقيا فإنك تأتي به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أمي توفيت وقد أوصت عند وفاتها أن تبقى أخواتي يدرسنا خارج هذه البلاد أمي توفيت وقد أوصت عند وفاتها أن تبقى اخواتي يدرسن خارج هذه البلاد وقد تبين لي ولوالدي أن بقاء اخواتي في تلك البلاد ودراستهن هناك ليس في مصلحتهن سؤاله هل يجوز عدم تطبيق هذه الوصية نعم الوصية فيها ضرر ولا يجوز العمل بها وفيها ضرر على البنات نعم فلا يلزم العمل به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول إذا دخلت ساحات المسجد الحرام أو المسجد النبوي وقد أقيمت الصلاة، فهل اصف مع الصفوف المتقطعة في الساحات خارج الحرم، أم أبحث عن مكان في الداخل ولو فاتتني ركعة؟ ما في معنى. تصف مع المسلمين اللي تجدون صافوين ولو في الساحات تدرك الركعه احسن من ان تفوتك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب للامام كاجر من صلى خلفه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا نعم الإمام فيها فضل عظيم لمن قام بواجبها وقد قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن الإمام ضامن يعني يضمن صلاه من خلفه إذا حصل خلل بسببه يضمن هذا الخلل وإن أحسن الصلاة فله أجر أجر من خلفه قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن ساء فلكم وعليهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم بيع وشراء البضائع المقلدة؟ ها؟ يقول ما حكم بيع وشراء البضائع المقلدة مثل الساعات والأقلام وغيرها تبينها ما في مانع تبيعها لكن تبين أنها تقليد وليست أصلية وأن سعرها اخفض من سعر سعر الأصلية. اما يكذب على الناس يبيعها على الناس اصليه وياخذ ثمن الاصليه وهي تقليد هذا غش قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا نعم اذا كان المشتري ما يدري زين له وتراها تقليد ما يأخذها يظنها انها اصليه و... ويسلم ثمن مرتفع وتستغل جهله بهذا لا هذا غش نعم وكذلك يقول حفظك الله يقول وهل من اشترى بضاعه مقلدة كساعة مقلدة أصلها غالي هل يدخل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تلبس بشيء ليس فيه البسه الله يوم القيامة ثوب يزور لا هذا يدخل في إضاعة المال يدخل في إضاعة المال انه يشتري شيئا مقلدا ورخيصا بثمن غال من اجل يقول للناس هذا شيء كذا وكذا هذا من اضاعه المال ومن ايضا التغرير بالناس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل لا بد من الترتيب في كفارة اليمين ومن هو المسكين الذي يطعم الترتيب بين كفاره اليمين فيها, فيها تخيير وفيها ترتيب فيها تخيير وفيها ترتيب تخيير بين الخصال الثلاث طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه مخير فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاث فانه ينتقل إلى الصيام هذا الترتيب لا ينتقل الى صيامه ويقدر على التكفير باحدى الخصال الثلاث نعم يقول حفظك الله رفيد السؤال ومن هو المسكين الذي يطعم المسكين هو الذي عليه نقص في كفايته لا يجد شيء او يجد قليلا من الكفايه هذا المسكين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا اطعمت مسكينا واحدا عشرة أيام هل يجزئ ذلك في الكفارة؟ يجزئ عن واحد وباقي عليك تسهل لو, لو تطعمهم يوم أو سنة كاملة ما أطعم فلا مسكينا واحد وباقي عليك تسهل نعم يقول فضيلة الشيخ فقطهم الله من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جاهلا هل يكفروا بذلك أم يعذروا بجهده هذا أول شيء الجاهل يجب يتأدب مع القرآن ولا يدخل فيه بالجهل يتأدب مع القرآن ولا يدخل بجهل في معاني القرآن ويتنقص القرآن هذا وعي أذب الله كفر فعلى المسلم انه يخاف من هذا الأمر ترم القرآن الجاهل يتوقف الجاهل عليه انه يتوقف ويتأدف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء قوله عليه الصلاة والسلام إن القلب يصدأ كما يصدأ المربب سؤاله هل النكتة والصدع هي معنوية أم حسية كلها امراض الصدى مرض والنكته مرض امراض متنوعه في القلب عليه أنه يعتني بقلبه التوبه والطاعه وتلاوه القران حتى التوبة هي علاج النكته السوداء تزيلها واذا لم يتب زادت النكته زادت زادت حتى تغطي على قلبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ماذا يعمل بالمشيمة التي تكون مع الطفل الذي توفي هل تدفن معه لا تدفن في أرض ما تدفن معه يعني ما الطفل نعم لا ما تدفن معه تدفن وحدها في, في أرض تدفن في أرض بغير المقبره نعم وكذلك حفظك الله يقول وإذا كان الطفل حيا ماذا يعمل بمشيمته هل تعطى للمشفى, هل تعطى للمشفى لكي يرمونها للمستشفى لكي يرمونها يرمونها لا لا ما, ي... ما يبالون بالأطفال الميتين ولا يبالون بهذه بال... الأمور هو, هو يعخذها ويدفنها في مكان خارج المستشفى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول متى ينتهي حفظ العبد اذا قال أذكار الصباح هل هو من غروب الشمس ام من بعد صلاه العصر اللي يصلي صلاه الفجر في جماعه كن في ذمه الله حتى يمسي هذا هل عظيم هذا ثواب عظيم ماشمر والصلاة الفجر في جماعه هي الورد وان زاد عليها ورد من أذكار وهو زيرة خير لأن يصلي الفجر في الجماعة حتى يكون في حفظ الله وكلائته حتى يدخل في المساء الدخول في المساء يكون بزوال الشمس زوال الشمس ثم يأتي بالورد بعد, بعد الزوال ايضا للمساء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل يصلي الفجر يوم الجمعه في الجامع ثم يحجز مكانا ويخرج وبعد عدة ساعات يرجع إلى هذا المكان الذي حجزه هل يجوز له هذا لا هذا ما يجوز ما يحجز المكان في المسجد الا اذا كان يبي يجلس في ناحية المسجد او يبي يخرج والله أو لحاجة خفيفة ويرجع يرجع قريبا أما يروح وقت طويل فلا يحجز المكان عن الناس اللي يدخلون المسجد قبله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا بدأ القارئ من سورة النساء ثم البقرة ثم آل عمران ثم استمر فهل يعتبر هذا ختمه إذا إذا قرأ القرآن كله هذه ختمة لكن كونه يبدأ من البقرة من الغرة وينتهي بسوره الناس الأحسن لأن ترتيب السور مستحب أو واجب عند بعض العلماء لكن لو أنه خالفه قدم بعض السور على بعض على مانع نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المجاهد إذا قتل قتيلا من الكفار وعليه بعض الذهب والأموال في ملابسه فهل يعد هذا سلبا لا الذهب والأموال تكون من الغنيمة أما الثوب والش... والسلاح هذا هو السلب نعم وفضيلة الشيخ الله، يقول علمنا في درس البارحة أن الفارس له ثلاثة أسهم فإذا كان المقاتل على الإبل فهل يقاس على الفارس ما ما أعرف شيء ما أعرف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الردة قبل الدخول بالمرأة تفسخ العقد ويجب تجسيده هل الردة قبل الدخول بالمرأة تفسخ العقد فيجب تجديده نعم يا تدل العيال بالله انفسخت زوجته و وجبت استثابته فإن تاب وهي في العدة ترجع إليه إن تاب وهي في العدة ترجع إليه وإن خرجت العدة ولم ولم يتوب فإنها تدين منه نعم ضدلة الشيخ وفقكم الله شخص وجد خمسمائة ريال سعودي في الحرم شخص وجد خمسمائة ريال سعودي في الحرم واخذها جهلا منه وقام بتقسيمها على بعض الفقراء الذين داخل الحرم فما حكم فعله هذا وماذا عليه إذا كانت ليس لها علامات تفرقها عن غيرها هذه ليست لقطه هذا مال ضائع يتصدق به وما فعل طيب هذا لا بس. مال علامات. اما ان كان لها علامات فهذه لقطه يعرف ويحتفظ بعلاماتها فاذا جاء من يدعيها ووصفها بالعلامات الموجوده دفعها يمين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اللقطه التي توجد في الحرم وهي يسيرة هل تؤخذ ام لا اليسير الذي لا لا قيمه له فالحبل والعصا وما شابه ذلك لا باس انه يؤخذ أما الشيء للعقيمة عند الناس هذا لقبة نعم يقول فضيلة الشيخ يقول رجل استدان من رجل آخر ذهبا فباعه واستفاد من ثمنه هل رجل استدان من آخر ذهبا فباعه واستفاد من ثمنه هل يرده إليه ذهبا أم نقدا؟ رده إليه حسب ما يرغب صاحبه إن أراد ذهب يشلل الذهب بمقداره وإن أراد القيمه والصرف يصرفه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تنصحون بقراءة الكتب التي تعنى بالإعجاز العلمي في القرآن ما فيها فائله ربما ان فيها اخطاء وتعتقدها وهي اخطاء في تخرص كلها تخرص إذا كنت بي يا اخي اقرا بكتب التفسير اقرا بكتب التفسير الصحيحه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل عنده امانه لرجل اخر ومر رجل عنده امانه لرجل اخر ومر عليها حول سؤاله على من تجب الزكاه هل تجب على صاحبها تجب الزكاه على المالك على صاحبها الا ان كان أنه وكل له زكيه عنه اذا وكله زكيه اما اذا لم يوكله فزكاتها على صاحبه هو عليه سبب هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من باتا حارسا في سبيل الله لم تمسه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبينما ورد من قوله سبحانه وان منكم الا واردها هذا المرور على الصراط مس النار المرور على الصراط يمرون على قدر اعمالهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من يكون بينه وبين جاره سوء تفاهم هل من يكون بينه وبين جاره سوء تفاهم وحصل بينهم زعل وغضب المشكلة أن أحدهم يسلم والآخر لا يرد السلام عليه فهل يأثم الجميع بهذا لا الذي يسلم هذا تبرى والذي لا يرد السلام هذا يأثم ترك واجب عليه ترك واجبا عليه وترك المصالحة فيكون الهتم عليه أما الذي يسلم فهذا أدى ما عليه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما يقوله بعض العامة إذا تكالبت عليه المشاكل والهموم يقول هذه الكلمة وهي يا رب زينها من عندك هل هي كلمة صحيحة يا رب زينها من عندك ما في بس. هو تزين من عند الله منين يجيب تزين الله من عند الله أو الفرج يقوم من عند الله، لا, لا في شيء، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول في بلدنا إذا انتهى الشيخ من الموعظه يرفع يديه للدعاء، والذين في المسجد يرفعون أيديهم ويؤمنون خلف هذا الشيخ. فهل يجوز مثل هذا العمل؟ لا بس، طيب. في تام المجلس للدعاء وتأمين الحاضرين على نعم يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله بعض النساء تضع على رأسها صبغات تمنع وصول الماء إلى الشعر. فما حكم المس عليها في الوضوء؟ لا إذا كانت الصبغات تتجمد، إذا كانت تتجمد على الشعر ولا يصل الماء إليه، فلا بد من نزالتها ولا يصح الوضوء، ولا يكفي المس عليها. وأما إذا كانت الصبغات ما تتجمد على الشعر ولا تمنع الماء من وصول الشعر فلا بس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا عادة في قبيلتنا أثناء العزاء يجتمعون ثلاثة أيام فإذا جاء المعزي يرفعون أيديهم جماعة ويدعون للميت فهل يجوز هذا؟ هذا كله لا أصل له. هل هذا، والتجمعات وليامة، وصناعة الأطعمة والولايم كلها تكاليف لا أصل لها، واثار وأغلال على الناس يجب تركها والابتعاد عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله ما حكم شراء العاب الأطفال؟ ما حكم شراء العاب الأطفال التي على صور الحيوانات؟ اذا كانت ممتهنه لا يجوز لا شراء الصور المجسمه للحيوانات لا لعب اطفال ولا غيرها ولا يربى الاطفال على الصور اذا تريد تعطيهم العاب فيها العاب ما هي صور ادمين ولا صور حيوانات صور سيارات صور اشياء مصنوعات اما صور ذوات الارواح فيه جنبه وابتعد عنه نعم يقول فضيلة, فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم القراءة من المصحف في الصلاة الفريضة ما, ما وصلنا إلى هذه الدرجة صلاة الفريضة يسر الله فقر ما تيسر من القرآن ولو تصار السور ولا ما أظن إن شاء الله ان مسلم ما يحفظ تصار السور ما يحفظ الفاتحة يحصل معها بعض الصور القصيرة ما أظن مسلم يصل إلى هذه الدرجة ولا حاجة إلى حمل المصحف إن حمل المصحف إنما يكون في صلاه الليل ولا صلاة تراويح أو التهجد الذي يحتاج إلى قراءة طويلة لا بس نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل أولادي يشترون أشريطة الألعاب الالكترونيه المسمات بالبلايستيشن، وفيها سرقة وشرب للخمر وصور سيئة سؤاله هل أسمح لهم أن يشتروا هذا لا لا يجوزك تقرهم على هذا الواجب ثلاثة هذا منكرات الواجب ثلاثة يجب على هيئة الأمر المعروف أنه منكر أنها تتابع هذه الأمور وتتلف. لا تفسد أولاد المسلمين والواجب على وزارة التجارة أيضا أن تمنع توريدها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السفر بالقرآن إلى الدول الكافرة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إلى أرض العدو والمحارب العدو والمحارب الحربيين اما العدو المهادن والمعاهد وانت تحتفظ بالقران ولا يقع معك لا باس تنحرم من تلاوه القران لا يا تحت الرتبه نعم يقول والمعاهدون ما يعتدون عليك ولا يعتدون على المصحف بموجب العهد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يصلي المسلم تحية المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق تقريبا أي في وقت الكراهه الشديدة أم انه يبقى واقفا إلى الأذان الله هذه مسألة مسكلة كونه يصلي عند غروب الشمس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها ولا إلا دقائق يقف. يقف والحمد لله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل النظر بشهوه هل هو مبطل للوضوء اذا خرج منه شيء اذا خرج منه مذي لا فهو مبطل اما اذا لم يخرج منه شيء فهو حرام لكن لا ينتقل الوضوء نعم وكذلك يقول حفظك الله النوم قاعدا لمده طويله هل هو ناقض للوضوء اذا كان متكئا, متكئا على شيء فهو نوم مستغرق ينقض الغرور اذا كان غير متكئ وهو متمكن من نفسه هذا لا ينقض نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم قلب رداءه بعد الانتهاء من خطبه الاستسقاء قلب قلب رداءه نعم. بعد انتهائه من خطبه الاستسقاء هل اشماط يقلب بهذه النيه لا بس أقول لا بس يعني يعني للسنة هو ما يشبه الرداء لأنه لباس لأنه لباس على الرأس هو يشبه الرداء نعم تقول فضيلة الشيخ أصفقكم الله يقول إذا أتم المسافر الصلاة فهل يجوز لي أن أقصر خلفه إذا أتم مسافر لا إذا أتم الإمام يجزمك الإتمام سواء كان مسافرا او كان مقيما الصحابة تم خلف عثمان رضي الله عنه في مينا وهم يرون القصر لأنه يلزمهم متابعة الإمام قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام يتم به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن آتي بثحل او ان استاجر فحلا لتلقيح البهائم التي لدي بمقابل مالي لا يجوز لصاحب الفحل أن ان يؤجره ولا أن ياخذ مقابل غرابه هذا منهي عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن حث عن عسب الفحل التمس غير هذا التمس غير هذا تجد ان شاء الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يشرع رفع اليدين بالدعاء بين خطبتي الجمعه لا ما يرفع يديه يدعو بدون رفع يديه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الصفات الواقعه في المقابله كالمكر والكيد هل يجوز الدعاء بها كقولك يا ماكر انكر لي الأسماء المتقابلة ما يذكر واحد دون الآخر الخافض الباسط المحيي المميت الظاهر والباطن ما تذكر لجميع ما يذكر واحد منها فقط نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاحتفاظ بصور المجرمين الذين يتكرروا إجرامهم ودخولهم إلى السجن من أجل التعرف عليهم عند حصول الجرائم من ناحية الأمنية إذا كان ضبط الأمن يحتاج إلى حفظ صورهم ألا بس يعني هذه ضرورة ألا بس بهذه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول, يقول أنا مدرس لمادة الجغرافيا فكيف أتعامل مع المعلومات الموجودة في المقرر من, من أن الأرض كروية وتدور حول نفسها وحول الشمس وغير ذلك من الأمور اشرحها رحها وبينها وبين أن الصواب فلا فالة وأن الحق فلا فالة تبين غلطها وتبينها ولا ما يعني تبينها للطلاب على ما فيها من الغلط هم ترد عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل سرق من أناس بعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه وهو مع مجموعة من الشباب وهو الآن سائب إلى الله فكيف يرجع إلى الناس حقوقهم؟ اللي يعرفهم يرد عليهم حقوقهم ولا يطلب منهم المسامحة والذين لا يعرفهم تصدق بما عنده لهم تصدق لذلك مع التوبة إلى الله عز وجل نعم وكذلك حفظك الله يسأل يقول كان معي مجموعة من الشباب يقول هل أرجع ما سرقت بالنسبة فأقسمها علينا لا كلن أن تردلوا ماله قل أن تردلها المبلغ الذي أخذته منه ولا تقسموا بالسويه يكون بعضهم أكثر من بعض مايتساون نعم يقول فضيلة الشيخ الفقير إلا إذا عرضت عليهم وقلت أنا والله ما ميز اللي الواحد منكم عن الآخر لكن هل تصلحون إنه يقسم بالسويه لا يصلحه وافوقهم نعم يقول فضيلة الشيخ الله يقول عندنا يقول السائل عندنا إمام مسجد يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الفجر من آخر سورة الكهف وذلك كل جمعة هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس بوارد عن النبي نعم قراءه سورة الكهف في يوم الجمعة سنة لكن في غير الصلاة في غير الصلاة فنبهوه على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ الله. يقول ما حكم تعليق الأوراق التي فيها إنشاد للضال؟ على جدران المسجد من الخارج من الخارج او في الشارع الابس اما داخل المسجد لا يجوز نعم انتهى الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على النبي محمد وعلى اله وكلم.